إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن المحمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بحصان إلى يوم الدين أما بعد أعلم تفسير في القرآن الكريم برسيكي نرام الله قبل الله بنا آيات دلماتني من سورة الحديث قال الله تبارك وتعالى ولا قبر ارسلنا والله لا قبر حقيقه ارسلنا وحم دني نوح نبي الله نوح وابراهيم نبي الله ابراهيم وجعلنا وحين يفيض غيقهما عرورتي دهدوده وحينئ ان نغو تنبني ما يا والكتاب كتاب فمن عرورتي وكمرها لينتذب منها نني وكثير انبضان وَكَثِيرٌ امْبارًا انْتَصَبَارًا مِنْهُمْ عُرُوتِي كَمَلَ فَاسِقٌ وَقُضِيَ عَذَابُ إِلَٰهِكَ بِقَبْحٍ ثُمَّ قَفَيْنَا كَذِبٌ وَحَنَّ جِبَالُ رَأْسَيْنَي ثُمَّ قَفَيْنَا كَذِبٌ وَحَنَّ قَذَاةُ رَأْسَيْنَي عَلَى آثَارِهِمْ رُسُوشَاصَ كَرَدِيَالْكُودِي بِالرُّسُلِنَا الرُّسُوشَاني الْقَذَاةُ رَأْسَيْنَا وَجِبَالًا كَذِرْنَي وقطين وحن قداق راحسي مي باصن مرياما ايسي هي انا مرياماه واتيناه وحن سي مي عيسى الانجيل كتابك انجيلها وجعاله وحن يلني في قرب الذين دق قلبيالكو رتبعوه نبي عيسى الراحين اي بمطن رهبانية النمو. سوف النمو ابتدعوها سوف النمو أيها اللي يميد أنكم واجبين ما كتبناها سوف النمو كما أنهم واجبين عليهم كركود إلا ابتقاء الرضوان الله لكن ابتدعوها أيها باللغو دي ابتقاء الله إلهي اللي أنشي ضلبت أي ضلب آيان يقول فَمَا رَأَوْهَا رَحْمَانِيَةً مَعَايَسًا إِلَالِينَ حَقَّ الرِّعَايَتِهَا إِلَالِنْتِي حَقَّ إِذ فَأَتَى الَّذِينَ بَقُوا وَحَسِبُوا أَنَّهُمْ آمَنُوا حَقَّهُمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْهُمْ آلَ إِكْمِيلِهِنْ أَقْبَاعُ النَّبِيِّ عِيسَى أَجْرُ أَجْرُ كُلٍّ مِنْهُمْ وَكَثِيرٌ امْفَرًا ان امْفَصْبَرًا مِنْهُمْ مِنَ النَّصَارَى كَمِثْلِ فَاسِقُونَ بَاعُوا <سؤال> إلهي وإنا إحنا شيخ سبحانه وتعالى لا سوا بلا نبي قيسه marku diree waxaan rabaa laga soo bilaabo nabi nuuh marku diree alayhi salaam anti kadambaynay nabi kasta iy rasuulka lakastoo la soo diree xururtii suqamida nabiullaah nuuh alayhi salaam wa awwalu rasuul ursira ila al bashar ban aadan kadab markiya sagal la diray markaa sagal babaal yakoon toon sara ayuude chuugay oo ugu yeeray ummadii si tooxiidka iyo adeeda alle weera diireen intoodii badna wax yar kum baa rumeyeen in yara haqiqatanu humeyeen ilaahi huwa lilla subhanahu wa ta'ala nadaama tooxiidkiisi ku لو ديباي وكو قabal mayey rasul kasto ya nabi kasto ka dambeeyo la soo direey aruurtiisa laga dhig Ilaahi ba ku qabal marii tawheedki oo safraay loob dibay kee nabiulay سيد إلهي سورة العنقبود كويري وَجَعَلْنَا فِي دُرْوِيَتِهِمْ نُبُوَّةَ وَالْكِتَابِ نبي الله إبراهيم عرورت سائلنا نبي النماذي يكتاب إلا قصوش رئيب من إسرائيل لما درعيذي سيحايا نبي إساء الدمبيري وقب بشارعين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إنه صبح أيه أصغرنا نبي محمد نوحوق عبت الصدا نبي الله إسماعيل وآه إنا النبي إبراهيم بِلاَ إِلَٰهَ وَإِنَّا كُنَّا حَوْلَهُ سُبْحَانَ وَرَقَدْ أَرْسَلْنَا وَاضْبِرْنَاهُ مُحَمَّدًا نَبِيَّ اللَّهِ مُوحِيًا وَإِبْرَاهِيمَ نَبِيَّ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا وَحْيًا kiba kaasto ke dembe yulle soo de ciira arurtoodi ugu soo dejiyay mid kam mid ah ay ilaahay ku soo dejiyay kitab ilaahu subhana fa min arurta ka mid ah ay neetad mid wa kathirun ambalan am in tadalana min duriyada kamidana fasiquna daacada alle ka arurti anbiya ka ee eh, nabiga muufka ka farantay eh, قارغم الى وهالوين او انبيي ديناي وسو ديره راخي ان كورتي ان لو سو دايجيي راخي لكن ان بلن والفاسقو بين الضعاله كبخين واغالوب او وخ الله وخا سديرر بنو اسرائيل شيغانا اما كريستان هابن اما يهودا هابن اما ملحدين كرهابن نبي الله نوح نبي الله ابراهيم وليد بن اسرائيل ضمان نبي الله ابراهيم Marke Kare badan fasiqirin nõudin Anbidae ribe-e israeil Anbidae eh, nab Ibrahim Duriye diis ka ime eh, nab Ibrahim Nabi nabib Ishaa ja nab Ismaeil Oda Enta badan anbidae nabiyulah Ishaa ja ei kaffar on mei O anbidae ribe-e israeil Odaan Nabi Ishaaq duriye diis eh, Nabi Ismaeil Oda kaffar on mei O aruurti sinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa haya nabi ishaaq buriyadiisi waxa ugu dambeey markaa nabi ishaaq buriyadiisi nabi laga soo diray nabi iisa ila waxay waqafayna wa han qadaf raxsinay macnaheedu wa han qadaal kadrnay ala afaarihim anbiyaada xadiyalkoodi bi rusulina rusulchema waqafayna wa han وَآتَيْنَاهُ نَبِيَّ عِيسَى وَحَنِينَيْ آلِ يِينَا كِتَابَ الْإِنْجِيلِ أَحَ وَجَعَلْنَاهُ وَحَنِينَيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ ضَقَّ قُلُوبِيَكُمْ إِذْ تَتَّبِعُونَ نَبِيَّ عِيسَى رَاحِمِينَ وَحَوَارِيَّتِي حَوَارِيَّتِي وَيَوَ أَصْحَابِي نَبِيِّ عِيسَى وَسِيدَ سَحْبَ رَاعِي دِينِ نَبِيِّ عِيسَى وَجَعَلْنَاهُ وَحَنِينَيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ رحمتن ترىء و رحمه المحارث او الهي خلقي صلاه المحارث ربنا لا بقا وعافتوا لا يرفضوا واقفكم نفسي سير اتر و رقه القلب وخشيه الله ان الهي كبقا رحمنا و الرحمه في الخلق الضمر الهي لو المحارث والرهبانية كما عطفنا رأفة والرحمة والرهبانية وباب الاشتغال ام تدعوها في عكاس في عطوصة يا نصبري وامتدعو أيها وحي بالله من جهة أنفسهم من تلقاء أنفسهم نفتو الحقيقي وحي كبالله دين رهبانية صوفي ممو ام تدعوها صوف في لماذا ايقا باللودي ما كفنا اننا كنا واجيبنا الى رحليم كركوده ما هي باللودين الا ابتغاء رتوان الله لكن ابتدعوها وهي باللودين ابتغاء رتوان الله الى ان لهن شدي صطلبت اي ضلبايا رهبانيه ده وهي فائقه الدنيا oo duurkiya bumarkii ka ayaga aya, aya haarad qatar qoo ku حافظك وغالك أنك سوى رئيبنا بحاتك وغريه وعلى الشيخ مدحدودي انت بدان مدحدة كي إلهي هنوني يمعانه انت بدان دينك صحيحة وعلى الله ده الله لبسا دوضانك يمتيني دينك صحيحة أي مدحدة في عشرين تهو الله ده الله مدكوغات قبك المدحدة ما دام حوق إياحور أوها يستووحوا الرباء shahawaaki sa'inu guto oo naftu u bajiyo naftu wax alla waxa shahawaat ay rabtaan oo kalri tiyo diinka saxda wana ma ogolaa waxa haram lama ogolaa ule waxa rabaa in isku wareejiyo marka diinka saxda marka lama socdo karo tan laaba qofka anaga la ka baqay mulkiigana haysta sababtu ula dagaalamo diinka saxda waxay tahay diinka sahiha إلا الشيادين تإنسي تا إيا الشيادين تجيني وإذا كنت تتصل والنبي صلى الله عليه وسلم قال الناشاء أهل جنة كن كي قفر بني آذان هل قفر عن نقني؟ انتك لن وضع الله عنه بني آذان كمارك كوه بقى الله عنه يا جيني كوه كو بقى الله عنه وبران أضامر ووح ويام بني آذان كي يجينك كوه بقى الله عنه نمان نوحي عليهم دينك صحيحا woga marka mulkigiisa si uu u baaqi noqdo ala wada sma taa amul karamudul qarakam faa taraday uu diinka sahiha ka fogaada oo diin oo fujri ah ama faultification ama ben abur ah wa diinka diga geed abdul shideya oo asad uu sameeyay kaas uu diin ka digana een waxa dhacday marka sida hadiis فدراتاً إيا الله وإنما قدين أكثر كود واحد أكسامي صدح قلو أياب الدبادين وحل طريقة كود السعودين نمو كي مضح داها وكباب دير وحي سمعيين دين كي الله صح داها يبدلين ونبي عيسى لحسو دي بي دين فو كريو أياب السمعيين ودين محرفة وانجيشيو لبدلينك هيا يريد أن تنالغو سعوه وهو أركان قابلتان كودة إني اللصة أكرت تنالغو سعوه دائفون بركبتاسنات ودين كنبي عيسى كل سبنات أستاقه وعداد كوويرين الله كريس إلا عابد الدين كنبي عيسى صحة دهانا لفعل مدحلي الشباب درده إهيد وعيلات دقال لمن دقال أدقى اللقلين وصدقين ونبتبادين حتى ناكوخ كالتو دين كي نبعي سسيدي اغوثوغانا استيقتي مراد دي مرحدي كبابرده هيت اي دين كي سحراها اللطة كالما هيدو دين او محرفو اللبين أبورو الليخيين اي دات كي دين اغابل قيا كوالاستن بي خوك بدن مهلين والبابا اشي انتا قار قدم بي گوت لو گريون من شعر مدح لك سارا لكال دي لاعيكير قارنا وانا صبرين من التزعزوين كمانا تقاقين دين في صحتها ساسي كوبة, دادي. كوبة دادي اي دين تود اوبة باد مركز دموحة صوحة ركوخ يارب وان اووت قلحين اي چبابراب قلات دقال لما كواس يارب كاما كاسي اي دين كود اوبة بادو واقوة ان خهبانية اسو دا واجبية ويرهدين وانا نقرنا باد عباد و الدنيا تن وعندتك كبه بحنه بوراها يسكى قلت بوراها كوركو دي دي كو دي غورو واسكت دي حالاق مقاشو واسكت دي هل كاس اسكى قلت دي بوراها كوركو دي دي دي رهبانيه دي كو اسكو لازميه واقوه اسكو سيد امركا او حافدكو يري اي لابا عرمو با إلهي كو ايدهيو رهبانيه دي مكوري ايو بلاوده اوه او حافدكو وهذا ذم الله الى هي واحد اي بي مين وجهين ما بقينا على الاي اي في الابتداء في دين الله ما لم يأمر بالله الى البدعه لي ما دين آل الا هي امر هجور سنين علم بهم وحان الله امره او بدعه ابلات ان مفتو الى هيك واجب اي اسكو واجبيه فاس وهو يستاهل وثاني في عدم قيامهم بمالتزموه مما زعموه أنه قربة يقربهم إلى الله طالبات شيغي أيقو الصمعيين وعيدوا هدين إلهي من لوانا ما عصا إلهي لوانا وعظمك الدمين ما عحاني كدقين وحين أكود عضا قاكي كبارو باللابي واسكول لها السميين وأكود دالين ilmina wa ora hayn tawqaad ya injish nabii nabii insalamu sotechi oo qoray kula hayn si sahay marka u ibadeysanay qwaas tokoma marka ibadeestan diin sahra ay magaciiya iska sheekteenii rehbaniyadi moqaan koodina wasku yeelen laakin zuhudigoodii iyo qawsigoodii iyo ibaadadoodii ma samayn madaxdii baqti la cunayaan en dadka hadbayin dadad fi'a ruur kan xogaa sadaqadka iyo loodiiba ayaga kaad ka digana melku الدين تصدقها الأمام العليم مجيء مجيء كاليها حياة مجيء وحاق سوى الدين لي رهباني يدر مجيء وردان ألا كو يجيبين سدق إلا إلا ليا صحوط وحي صحوطة ندهك هذا ما بيقول صلى الله عليه وسلم هو الدين قطعونه ندهك وإلى إلهي وحاننا ترعي حل إله وحان النذري بقول نفذنا إن صدق يقال إله وحان النذري قم تنرك عمل افطن ركعين كذا صلاه نذر كاسم الوقت صلى الله عليه وسلم أما سئول يبقى ابن واحد خيره قف او يراه وحان النذري اضيق قفك كترق الله قي إن ان وحا سميهو باعه حضي إلهي قف كسي فكلمني يقولوا رسول الله عليه وسلم سلما إنه لا يأتي بخير كيف 뉴스 يعرف لم يجبا اما كان يصابوا اني الباصل في ص disciple وان يمّل رأيكم لكن مركات every prophet currently إله وليس يجب أن يitations قمنا بيليس tres ولكن قتلة ولكن فديم اله ولكنباصل الجميع سير ждال والنبي رسول الله عليه وسلم من نذره يضيع الله فليضيعه قفك الشرط إلهي, إلهي لك علي و الشرط لك نقول لك أنه إلهي أضيعه و ها أضيعه مركي هو رأوه علم ليس ولا قرر في عين لكن أضعت اسكول ليس مدواجيكم ونظر يعني يدى مكعي السماية صدع سيئه إلهيكم وواجي إذا يسكد ديانا في عين. لكن مركز كل لازميين ما دام أي قربئهات إنه يكون لازمان إلاليان ويجب أن يكون لا يقع في سمين قاروا إلاليان كواس أجري ألسي كواناه ما إلالي أم لا يكون قربتاني كبنكتان كواس واقصاري إلهو عيري سبحانه والرهبانية وابتدأوا واحد بالله دين وابتعني أولي ما أوليما دين رهبانية سوفي انحت زود يا طاعاده عباده الله او انت تدعوها شيطان يا ما كف ما ها ان حكومه ان و تشير إله ابتقاء واسثناء مقطع لكن انت لكن ايكم مكبلابنا ين وحي او بلودن ابتقاء ربوان الله الهك الله انشدي سين الضبان حال المركه الى اليا الى روح الفمار او ها فهبانيه ايجب ما يصل الى لن حق رعايتها الى لن تي دي حقها ففسرته حافظ ويرى لبا اريموا لو دله ايي مركي اني بلاودن دينن لو ديري مركي لبادنا اني سن الى الى روح سبحانه فاتينا الذين قوي وحن سينى امنوا حقهم منهم من النصارى قالوا من النصارى هذا آره كم يده اجره اجره كودية السين يهيه مركا قالوا باس والله قالوا قالوا الله قالوا من نبي إن سدين كيسي سعدها كسوك نات كباني يدين الاليين وطدكي كوبات وقونا يولحايا وقونا تين وكسوك ماذا وانا كون دين تين يدون بالدلي اجره wa qolbi so gaartay nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku wasme nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam markay nabii Muhammad so gaareen maadaama kitab ko duu sheegaay nabii Muhammad raaxaw sallallahu alayhi wasallam nabii Vakasiru imbaran, intab baran on minu minan Nasara kameda faasiu konad ta' alia lekabi. Kolada ta' alia lekabba harajna, saddi huvi. Koladikku vedu dinke vediši. Okeberdirevehed Nasara, Isandra, Asana, كتاب الله تورات هنا واكو سكن لكن وامره و دين تصدي لا غاما ما حدو كيه شي هو لا يا حبيطان كلاسعد دين سدو سو داي لا رحيمه اما قراناس مرك كوبات ومجرمين وفاسقين قران الله بات و طلب ي رهبانيتي ايغو دي تنكو ذا وير فتشو ايغو ما قاهم او زهد دي يا عبادتي ان كل رنش يجيوه ومجي ايه مقالك يسكو اكيسين ايام لكن اقوان الدين تي نبي عيسى صحبه ها امالك منا مورسن وكمات مورسن دينك قلوة الصباحات وقلوة النجم محمد صغيرتين صلى الله عليه وسلم ايه النجم محمد رائعين ايه إرادان انك كاننك ينفو صغمانين ها دينك نبي عيسى نوحو ديك ايه النجم محمد يماذا صلى الله عليه وسلم ان اصكال الرائع اذا مر كام وحي النقدان فاسقين دعاب لك البحث وقال أرسلنا والله لقال حقيقي أرسلنا وابرنو إلهي نوح النبي الله النوح وإبراهيم النبي الله إبراهيم وچعلنا وحي في ذولية ما عرورت وذي أن نبوة النبي منه إياوال كتاب وكتاب فمنهم عرورت أيوك من هذا المهتد وكثيرهم انبالان ان طبالا منهم عرور النبي المحيا النبي بين كمئه فاسقوا وقبوا عبد الله كبحي ثم قضينا وهن قضات راسنا على اثارهم انبياء الاسرائيل كود برسولنا رسول شني قضات راسنا باصابني مريم عيسى ان مريمها واتيناه عيسى وحان سينى الانجيل كتابك انجيل و جعلنا وحن يلين في قلوب الذين طفق قلبيالكودا اتبعوه النبي اسرعاء وحواريين تدين تكرشغان كيفا تورينه يا ورحمه المحريس وابتدعوا ايغا waxay kabilowdeen min tilqa anfusihim feebaniya tansuuf nimu ابتدعوها بدعاس ايغا لييمدوا رابانيادا ايغا Maa katarnahan nabu kumme ennem uheċmin rebenjede, erein kurkude, illa teba arritueni ille, laakin ibted uha, uhei rebenjede, ubilaudeni teba arritueni ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, فاتين وحان سين اي الذين بقوا امنوا حقق ايام منهم من النصارى قال كمدهي او بقي مركي هره انت نبي لا سودين دين نبي عيسى كنسغناوه كبنته ايقوي مركي نبي محمد لا سودين صلى الله عليه وسلم راي وكثير ام بالام انت بالان منهم النصارى قلا دي رغبانيه دي كبن شيغي فلادي نبي صلى الله عليه وسلم كاي سو غارين امن راحين فاسقون واقوا ضاع عبد الهي كبحي يا ايها الذين آمنوا اتقوا امروا حق حق بيان اتقوا الله الله كبقى وامنوا حميه بالرسول رسول كي سر حميه يعطيكم الله كيف لا لا سوى من رحمتي اللهم حديثي سقمط ويتق الله قوموني ليليا نور الفتين نور كاسو تمشونه به اكو صوتان في الدنيا وفي الاخره ويغفر لكم الله ويغني ذنب ضعف والله الله غفور ومد مدفد رحيم او نحريس الله يعلم حبيف الله وما رام الله كبغدان يعطيكم كذا وكذا ارتقى لا سو شيغي والي سينا وحا لينين سينا الله يعلم اني اوغادان أهل الكتاب اهل الكتاب قال لا يقدرون اني سنعود على شيء على من شيء شيء يريدين شيء من فضل الله لا يفني دي سقمته وانا الفضل فضل نبي الله الله قعنتي سينو كسو بنياهي يبتيه الله عصينا فضلك من يشاوك في والله الله ذو الفضلي بيرات سينو ذو صاحبه الفضلي العديم وينن فضا يا أيها الذين آمنوا يهك حضلي ذا لغا قوله كتيرتا قولك الكوبه وحالك حضلي يا أهل كتابك إلهي وين كتابك والله الله وقولك الكوبه مركاس معنيده امنوا واحد قايل من حنطريه وصاجه كلمه صلى الله عليه وسلم عليكم يا ايها الذين بقوا امنوا خصوصيوره ايا كتمتيوره قوميه يروا اتقوا الله الله كبره وامنوا قوميه برسول الله رسولي والرسول يسمى محمد الخنية صلى الله عليه وسلم يؤتكم الله وإن سيناه كيف ليني لبا نصيب لبا نصيب من رحمة محريسي سكمت والرسول شيء هرئ إيا كتبت هرئتك كرر الشيء يسي قدعه به سي قدعه مكي لصوت ديريني محمد صلى الله عليه وسلم راعي لبا اجري اترك الكرباء وقلت بك يا رسول يا راحين يا سنكبه الشيدي كان لبادنا وعن بمحمد الرحين صلى الله عليه وسلم ما كان لبادنا الصين يا الله اني سينا ويجعل اللك موتون انيين يا نورا افتين نور كاسر طنشو نبي اقص عطان وعا هلون في الدنيا الدنيا كان نور نور العلم يا الله اني سينا حقا يا بادل كالله انيين دريق حقاه الله الى فينسينا صياضو صحته اخرنا صراطك الكوركي سنور على فينسينا صحته في في نور اكو في الدنيا والاخره صد ادونك اله علم نافع فينسينا او حق يا باطل كوكل غرتان اخرنا صراطك الكوركي سنور اكو صحتان للنسينا ويقر لكم وارئين دم بطافه والله الله غفور ويذ بطافر الرحيم اللهم حارسنا آيات ما رك وحي عدينه باكي كرو شيغاي ديمي hore qotumti hore ay si saxa ugu sunna markii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam laa jireen taas ma hadithka sahiha wa qusa suratu qasasna wa qusa qaban suratu qasasna wa qusa qabanay ayyatu qotumti afra ulai ka yutaw ajrahum marratayn ku awalkaroon sheegay markii hore kid ku tuutiyo rotoora iyo injib marka nabii maxamed sallallahu alayhi wasallam xoreey karay markaas la leba ajra la siina sidaas xaalay hadith sahihi ah nabii wuxuu xaadanaan nadi buuxir aaniga markay lay oo haqa ilaahi iyo haqa tafaqum moolahiisaaba gutay laba ajeerulee kan saddexaad waa min qabar adona laha ewnecho sax usemeeyo wax oo marka aayada hadiis sidaas la لم أعطينا إليهينا قد دين تورينا كارغشة يقيمنا بمحمدنا الرائعي صلى الله عليه وسلم وناصره المشاريخ المرأ قال الله باب العلمي قار كمدنا أي مرأنا حافظكنا إلي حديثه يا أيها يا أيها الذين آمنوا أمة المحمد قابلة آمنوا مركوان أمة المحمد وهذا مؤمنين آمنوا وحلوا لك لداوموا واثبطوا دينتي إيمانك إن الدائم وكسوك نادوه يا أيها الذين ضدك آمنوا حقكم أيينو اتقوا الله الله كبقى وآمنوا حنيا بالرسول الرسول كيسا الإيمانك كسوك نادوه داويموا عليه دائمه وثبطوا عليه يؤتيكم الله وإنسينا كيف لين الله من نصيبه ما حاييل اي اهل الكتاب ما حايقولوا اللي بدا يتكلم وحايقولوا الله عليه وسلم في كتاب في سراحه انه الله لي لي والوحي قول كنا ردوا ليه يا هاي مركي آيات دا سورة القصص اي سوى دبتك او اله او يري وراعيك يؤتون اجرا مرتين بما صبرو آه اهل الكتاب يقار قمي دا افعاني المؤمنين تي او مطم حمد هايو اهل الكتاب قاهاي اعرا نقل لبا اجرا نلاشق يدينك وحاس ماهي ستا وليو قار كود وحي نحن نقل بأجراء ملغشة يغي دين كي ورحيسي هنهي سنه هل أجر نبي محمد راحي دين سنه هل أجر قطع داما نبي محمد راحي هل أجران اسكي ليه دان راحنا ما والله لكن قف كان راحي هل أجر هيري ما يمنارو هليه ماركاس آيات دان سواتي آيات دان راحي قال امت محمد وحانا او تيري يمع نهاس الله عليه وسلم مثالكم ومثال اليهودي ومصارى كمثال الرجل إذن كأي يهودي ومصارى مارك الله يسكوه كيف في ريو وحد كاب يقول انت من الشقة على الشقة قدرتها او يري واحد اي شقةين ايضان لقاب بالله دو صلاة دو الصباح الى معلوم تكلبك هل هل القيرادة تقوش وهذا كان لدينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ايضا دين في نبي موسى ترون شيئا هذا نعمر كي معلومتو كالبار تهي ورائي شقالك كلي يا اي شقائنا الى عصر كيو هل هل قيرات قابنا قلاء الشقائر قلاء سنوان نصارا بي يكا دينا نصارا بي او كسو ناطي دين تي نبي الله عيسى و نبي محمد صلى الله عليه وسلم عصر كيو في المعلمات وحركة بمان ويري يائي شقين الى طرح دعي لبا قيراد نصينا اللب قلوينك وراء حناقين مر وحيري هدين سيئا لبا قيراد لسينا عصير الى مقر انك وحن شقين إن انتاس هل هل قيراد نصي دين مركاسو قلو كويري ادين كا انك ما اندلمي انك shaqaaninim diree waqtina wa sheega waxaad u baahan shaqada anaga waqtiga isku qabeyna waana inisi dadkan kale hadaan wax qeeraan asii bacayntu wixii ama idin keenidul wi shaqaaninim diree waxaan in yaa ku qabana anaga ku qabey waana inisi badkan marka waxaan وكوّقت قابنتهين لماذا يجعلني واقع به؟ لماذا يجعلني واقع به؟ حيث كتبت الله رأي الرسول شروعه ميسيه ميسيه وعه ميسيه إلى قلس سبحانه يا أيها الذين أطلعك آمنوا حقاكم اتقوا الله الله قدقوا وآمنواكم أيوه إيمانك كل سبنا هذا برسول رسولكي ساركم أي يؤتيكم الله وقم إنسينا كيف ليني لبالنصير. لَعَلَّنَا نَصِيبُهُم بِرَحْمَةٍ مِنْ رَحْمَةِ سَكَمِدَا وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُذُونِ يَرَى نُورًا نُورُ إِنِ يَرَى نُورُ كَأَنَّ سُطُورًا بِهِ أُقْسُونَيْنَا نُورُ كَأَنَّهُ يَهِي طَابَ اللَّهُ كَبَغَ عُذُنُكَ إِلهَ النُّورِ الْمُيُصِيح وَهَذِهِ رَافِقُ آيَتَانِ وَهِيَ لَمِتَ وحا إلهي أوليه وحا إليه نور حقا يبادل ككوك على قرطان فكما تقول علمي سيقول لكم إلهي أفرا النور علمي قيرادة فحقا يبادل ككوك على قرطان إلهي أفرا آكران نور على صيناء وصيراء فقدروا صعودة ويجعل لكم الله وإليه يليا نور النور نور كان شونا به آتو سعطان في الدوية والأقراء كسو عطان الدورك وعلم النفعه أكرانا واموه كسراطة لهم ويغفر لكم الله ويمدن بدافة والله الله غفور ويمدن بدافة رحيم ونحريس لأن الله يعلم وحيكو تعالوك لامتو كم لنا بالأمين اتقو فعل لك فهنا كم لنا بالأمين أي وحي كورستي معنى شرم والتقدير تو وحي تهي انت تقول وتؤمن ان طفق الله وتومر برسوله ياتيكم كذا وكذا هذا الاله كذا وكذا رسول كي سرمدان لبا النصيب ويري سينا و هو اليين سينا اله لا نصيب لالا يعلم ليعلم لاواصله لالا يعلم الى اغادان اهل الكتاب اهل الكتاب الا يقدرون الي سن اودي على shay'in على man ishay shay'in ay diiran shay go min fadli laahi la fadli sakamisa waxay wax weeyaan ilaahay oo idiin siinaa laa ran nasib aan ku taqminayso in ay aga in ay sidoo kale fadli iiraay diidiki oo wax weey ummad aan laa nasib in la siyay diidayo xil ummad naga dambeyday on kutubti hore ya rasuul مركا الى وحده و خا الىه اسينا اهل الكتاب الذين كذبوا فضل الله ان يكونوا ممن الى فضلي ما مرقدوا دوم سينا لا يعلم ما الى وغادان بركته الله سينا اهل الكتاب لا يقدرون ان يسودن على شيء علمن شيء شيء الى يورست يا ديدان شيء قوم فضل الى الى فضلي سكاميدا وان الفضل فضل بنبي الله جعت الله ان يؤتيه الله فضلي لسواسينا من يخلقه فضانه والله الله ذو الفضل ومثقه راكسين الصحيب الفضل الحديد وينبرا يأيوه الذين آمنوا حقاكم ايينه اتقوا لها إلهي كبغة إلهي كبغة وآمنوا هميه برسول رسول كيسي يؤتيكم اي ان تؤمنوا ان تتقوا الله و تؤمنوا ان تتقوا الله و تؤمنوا برسوله هذا الله كبقضان ورسولك سرمائدان يمتكم الله وينسينا كيف ليني لبا النصيب وينسينا لبا داسوا من رحمة الحريسي سكمت ويجعل لكم الله ويني ييل المورا نور نورك في الدنيا والآخرة. ويغفر لكم الله ولينذم بطفا والله الله غفور ومدذ بطفا رحيم او نحرس مره وهو الله انسنا لبد النصيب لالا يعلم الى اوجد اه يوديكم وينسينا يعلم الى اوجد درجات اهل الكتاب الي كتابكم الا يخدرون اني سن اود على شيء علمان الشيء الشيء الذي ديدار هو استهان شيء من فضل الله لا الفضلك سقمت وانا الفضل الفضل بنبي الدين لا اله جعلتس انو كيرو يعطي في فضلك اس اله من ما شاء والله الله بالفضل ومكيرات سن صاحب فضل العظيم وينم بدا